بتمون عدحكي أنا بتمون بتمون ع الدماء وقلبك بتمون آه بتمون يا قلبي عينك على قلبي ما كان يمكن لو ما ت تكون بتمون ع الداء ولولا القلب شو بيبا حبيبي نغب <Rach> Og jeg